والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار كماثل الحمار يحمل اسفار بس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عار من الغيب والشهادة فيُنَبِّئُكُمْ فيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا إذا نوّد إلى الصلاة مِنْ يوم الجمعة فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ الله فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَعُ الْبَيْعَ زَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاشْرُفْ فِي الْأَرْضِ وَبَتَّ عُمْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُ اللَّهَ Bazgurul a kassirulla, a la kumtu flehun, Vajzara, a utija, a rotan, a ula, a rinfardu, Illayhe, a tarok, a a ima, قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين